صراط الذين انعمت عليهم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 الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلقا انسان من طين الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلقا انسان من طين ثم جعل لسانه من سلاله مما ينين ثم سووه ونفخ فيه من الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفداء قل لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا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 ولو ترى إذ المجرمون لا خسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَى لَزُلَّمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا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 قل يوم الفخ لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشفورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 إنها أولئك يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوم ثقلة نحن قلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا. انث لهم تبديلا ان هذه تنكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ومن شاء فاؤون الا أن يشاء كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمتي، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر الله.